Διπλή σύνδεσμη. Χρυούφου Το ταξίδι ήταν μεν αλλά πολύ κουραστικό.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 صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئاً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. صحيح أن الفندق كان مريحاً، إلا أنه كان غالياً جداً. إيته إيته سيسافر إما بالباص أو بالقطار سيسافر إما أو بالقطار إيته إيته أبريو بروي بروي. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا إلى السكنوخيو سيسكنوا إما معنا أو في الفندق سيسكن إما معنا أو في الفندق ميلايتوسو إسبانيكا أو سوكي أنغليكا إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية έχει ζήσει τόσο στη Μαδρίτη όσο και στο Λονδίνο. Ξέρει τόσο την Ισπανία όσο και την Αγγλία είναι όχι μόνο χαζός, αλλά και τεμπέλης. Είναι όχι μόνο όμορφη αλλά και έξυπνη. Είναι όχι μόνο αλλά και έξυπνη. بل أيضاً ذكية. ملايو هي منو ألمانية، على إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضاً الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضاً الفرنسية. ذبيشو أوت البيانو، أوت كثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو. ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الغيتار. دكزرو نخوريو أوتيفالس أوتسبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. دن موارسي أوت يوپرا أوت التوباليتو. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. osopjio grigoradulepsis, toso pjio nori stateleiosis. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Όσο πιο νωρίς έρθεις, τόσο πιο νωρίς θα μπορέσεις να φίγεις. <gul> <gul> Όσο μεγαλώνει κανείς, τόσο πιο νοθρός γίνεται. المرء <gul> في ma كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا